آه نعم. السلام عليكم. مشي يقول الشيخ مريض. طيب آه. أبو عبد الله؟ نعم شيخ أنا أبو عباد. لكم سمعتك الشيخ يقول يعني مريض وهو يعني حاليا. طيب نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي شيخنا وأن يودي عليه الصحة والعافية وأن يكلأه بالرعاية ولا يحرمنا منه يعني صراحة نأسف على ذلك فندعوكم اخواني بارك الله فيكم للدعاء و. إن شاء الله إذا تحسنا الشيخ نقرأ غدا بإذن الله تعالى نلتقيكم بإذن الله في مجالس قادمة إذا عليك الحمس عليكم الله وبركاته